وَهذاَا كِتابابٌ أَزَلن مُبََكُ فَتَّبِعهُ وَاتَّقُول عَكُمْ تُرحَمُون أَ أن تَقُُ إَِّ مَا أُذِلَكِتابُ على قُ إَتَن مِ قَبلِلنَا وَإِن كُ راستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من مَن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا فَنَجِزِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ومن جاء بالسيئة فَلَا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني يا ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما إِ تَ إِذَ رَي مَحَنِي فَ وَمَا كانَانَ مِنْ المُشركين قُل إِ الصالاتِ وَنُسُك وَمَحية وَمَماتينَّ نِرَبّعَانَمِين ل شَركَ لَ وَبِذانكَ أُمِرنت وَأَن أَََّل قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَغْيَرُ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوََّ بِي جَعللَكُم خَلَِفَ الأأَبْ وَرَفَعَ بَعْبَكُمْ فَووقَ بَعْض دَجاتِ لِيَبلِلُ وَكُم فيِي ماءتَكُمْ إَِّ رَبَّكَ سرَرِيع الععِقَ وَإِنهُ نَ غَفُور